بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين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 وقال ما نهاكما ربكما عنها بهذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ان ليكما لمن نصحين فدلاهما بغرور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 كرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما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 كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون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 قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمة قد خلت من قبلك من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 لهم من جهنم مِهَادُ ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 أَهَؤُلَّا إِلَّا الَّذِينَ أَقُزَمْتُمْ لَا يَنَاوُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَن تُمْ تَحْزَنُونَ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 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 قال الملى الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفهة وان لنا ظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي ولكنني رسول من رب العالمين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 فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا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 Billazi amantum فعقر الناقه وعتا وان امر ربهم وقالوا يا صالحاتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisaa bal antum qaumun musrifun وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 وَظُرُوْكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا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 فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهذل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشأ أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 فسوفتعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبانكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون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 إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلًا وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ تَكْوَ وَخَرَمُ سَأَصِيَقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء موظتة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.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 قالوا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه ربانا اسف قَالَ قال بيس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وَالْقَلْقَلِ الْوَاحِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ ابْنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَافُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يزومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشيطانُ فَأَتَبَعَهُ الشيطانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا وَهَوَى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 ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها يسألونك كأنك حفي عنها Kul, ''İnma علmها عند الله, ولكن أكثر الناس لا يعلمون'' Kul, ''Lâ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا بَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهِ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتِيتَنَا صَالِحَةً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا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 الهم ارجل يمشون بها أَمْ لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَانِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ